دون دون سوشه وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا كانت امرأتي عاقا يا سو ذكر في الكتاب مر ما إِن فَتَمَّتْ فَلا نَهَا بَشَرٌ سَوِي قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر مَا لِيَ هَيْنُ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَ إِنَّ مَا تَرَى نَمِينًا بَشَرٌ أَحَدٌ الذي <تصفيق> من فقولي إني نذوت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا All right. Oh. Uh. وَقَرَّنْتُ يَالِذَّتي وَقَرَّنْتُ يَالِذَّتي وَلَمْ يَجْعَلْنِي شَرًّا شَقِيًّا إذا قضى ودوه هذا صتُm what وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذِنَتْ فَاعْلَمَتْ النَّفْسُ فَلَا أُقِسْ مُبِلْخُمْسِ الْجَوَارِفُ النَّصِيْوَ اللَّيْلِ إِذَا عَسَّ عَسَّ إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما صاحبكم بما يقولون واد In